بوك تو 87. سبعة وثمانون سبعة وثمانون تارس فيلرنن ماضي الأفعال المساعدة واحد ماضي الأفعال المساعدة واحد Çiçekleri sulamamız gerekiyordu. Lütfet. Lütfet. علينا Lütfet. Lütfet. Lütfet. Lütfet. Lütfet. علينا Lütfet. Lütfet. Lütfet. Lütfet. toplamamız gerekiyordu. Lütfet. Lütfet. علينا Lütfet. Lütfet. Lütfet. Lütfet. Lütfet. علينا Lütfet. Lütfet. Lütfet. بلاشقları يكamamız gerekiyordu. لقد كان علينا أن نغسل الصحون. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. فاترayı ödemeniz gerekti mi? هل كان عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ غريش هل كان عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ هل كان عليكم أن غرامة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ من الذي كان عليه أن يودع؟ من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ gitmek من الذي كان عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ كم تريل من الذي كان عليه أن يأخذ القطار؟ من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ زن لقد أردنا أن لا نبقى طويلاً. لقد أردنا أن لا نبقى طويلاً. بيرشي اجتك لقد أردنا أن لا نشرب شيئاً. لقد أردنا أن لا نشرب شيئاً. رحّطسز إتّمك استمّدك. لقد أردنا أن لا نزعجك. لقد أردنا أن لا نزعج. شمّدك تلفون إتّمك استدم. لقد أردت أن أتصل للتو. بالtelephone. لقد أردت أن أتصل بالtelephone. بيرتاكسي أردت أن أطلب سيارة أجرة. أردت أن أطلب سيارة أجرة. çünkü eve gitmek istiyordum. تحديدا أن أذهب إلى البيت. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. هنّا فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. فكرت أنك أردت أن تخبر زوجتك. بِلِنْمَيَان نُمَرَالَرِي فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Bir pizza ısmarlamak istediğini فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا.